بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فحسب الناس أي يتركون أي يقولون آمنا أي وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَادِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ فَإِنَّ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم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 فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب لله ولا إن جاء نصر من ربك ليقول ليقول إن كنا معكم أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين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 وما هم بحاملين من مِنْ شَيْءٍ من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وَإِن تُكذِّبُ فَقَد كذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَّر وَسُلِّ إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَن كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنفُرُ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثم الله يُنشئ نشأة ثم الله يُنشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء القدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 سومر رحمتي واولائك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قال قتلوه او حرقوه فانجاهم الله فانجاهم من النار ذلك لا آيات لقوم وَقَالَ وقال إنما تتخذون من دون الله أوثانا ما ودّت بينكم ما ودّت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يقفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَتَيْنَاهُ أَجْرًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِن فإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم, بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا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 أهلها كانوا طالمين، قال إن فيها لوثاء، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لن ننجي منه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسولنا لطسيء بهم سيء بهم وضاق بهم زرعان وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لَا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إنما رأتك كانت من الغابرين انم نسلون على اهل هذه القريه انم نسلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه يا تبينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم فقال يا قوم عبد الله ورجل يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وسمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعادوا وسمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم شيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا, فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا 129. وقال عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلا عليهم اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلا عليهم ان في ذلك لرحمه وذكره لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجر مسمّل جاب أهُم العذاب ولولا أجر مسمّل جاب أهُم العذاب ولا يأتينه بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم وإن جهنم لمحيرة بالكافرين.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 كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون.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 تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لن يقولن الله فإن يأفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما من نزل من السماء ما أن فأحياه الأرض من بعد موتها لا يقولون إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ